واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اثنان أربع خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة وقف الواحد اللي يصلي الاثنين وقف الواحد اللي يصلي وثلاثة واحد واثنان والاربعه اثنان واثنان وثلاثة واحد واثنان والأربعة السكر والساده وقفت لتفكر والخمسة السكر وقفت لتفكر والسبعة تنظر للنجمة والثمانية تنعكس السبع والسبعة تنظر للنجم wszędzie, جدي مثل osiem, والصفر مع الواحد osiem, osiem, osiem, osiem, osiem, osiem,